أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاقاً بالنبيين لما آتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين